قل الحمد لله بل لا يعلمون لله ما في السماوات ولأرض إن الله هو الغني الحميد ولون ما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله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 وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم, فلما نجيهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق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 بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 ولا شفيع فلات تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ثم يعرج إليه فِي يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون.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 سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة تشكرون وقالوا أهذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا منا موقلا ولو شئنا لَآتَيْنَا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملا جهنم من الجنة 124. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 125. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها فروا سجدا 114. قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 115. جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم واتي اعيون جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون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 وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ لَدُنَّا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن الظَّلَمَ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ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 اولم يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهد لهم كما اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتنا فلا يسمعون يروا يروننا نسوق الماء إلى الأرض الجرث فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن صادقين الْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ مِن ضَرٍّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا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 قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم لا تظهرون منهم ان امهاتكم وما جعل ابناءكم ابناء ليقوم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوهم لآبائهم هو عند الله فإن لم تعلم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 وأزواجهما تهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا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 ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكفرين عذابا ليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا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 إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي ايقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من قطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون لذبار وكان عهد الله مسؤولا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 وَإِيَاتِ الْأَحْزَابُ يَوَدْنُوا لَوَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنَ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 فتعالين أمتعكن وأسدحكن سراحا جميلة وإن كنتم تردن الله ورسوله ودا ولا خير تف إن الله أعده للمحسنات منكن أجرا عظيما نبي من ياتي من كن مبينة لا ضعفين وكان ذلك على الله يسير صدق الله العظيم